o h a n k you.

و اسماء ق الله من أحدهما م ا و ل م يتقبل

ب ف ض ي ل ه ا ل د ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ي

ك ف موسوعه أن ا ل و أ ن لهم م ا في ا ل أ ر ض ج س ي ع و م ث للعلوم ه ه ي ف ت د به ليفتدوا ع ذ الاسلاميه ب يوم م ولهم عذاب